تَمْلِكُونَ قَضَاءَ إِنَّ رَحْمَتِي رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُم خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ دَاءُوا فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ الارض مصائر وانني لا اغنك يا فرعون مذبورا فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده